我 immunjev erå mi føji nach a en In... i o ah! al وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره Oh, I إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من النار على القتال إن يقوم منكم عشرون وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يقوم منكم مئة صابرة يغلبو مئتين Mà kàna l'innovi سَفَقلَ مَسَفُ فيم أَخَتُ مود الن فقُلِ غنتُم 129. الله إن الله غفور رحيم A hey. والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خالوا الله من قبل فأخذوا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُؤْمِنُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَةٍ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِن صَوْكُمْ فِي الدِّينِ فَاعْلَمُوا إِنَّ نَصْرُ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفسادوا el Nabi El Nabi لهم مغفرة وَأُولُو الْأَوْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ